يسعى ويا وبنينا يا اغلى دره من بحر نور الامامه يا دانا من محاره الزهراء وعلامه يا اللي بسنا وجها تهل الليل ظلام يا ثامن انوار الحجج واهل السلام أم تلالة قبتك يصطع ذهبها وروحي ما فتر عنها عجبها ذكرني بقبت وشواقي لبت ذكرني بقبت وشواقي لبت اطلبت منه من طاهر المالة وإبحانينا نهار حف المطايا بالعجل يا حادي العيس صف القلب جنحنه وطار بأحاسيس قاصد جنانك يا علب تسبيح وتخديس صحمك إيماني ولا قطع من الفراديس دياض الجواد ومعدن الجود يا حبل الله الذي بالدنيا ممدود اسمك مين اسمك وبنورك رسمك اسمك مين اسمك وبنورك رسمك جنة الكاظم هذا الرضا عالم ياللي تتعنى من الجنة شوكي اسعى ويا غنيني لدا شوكي سعوي وابغني لدا نورك يا مولا يا الرضا من اسكعترا جاذب كياني الوالم حيرني امره يتخالج بعقل ويغوص بكل فكره كل ما اشم ريح العطر يتجلى زهره عطر مشهد أسر قلبي وحنيني أضل أتذكره بعمري وسنيني يا وارف همت والدنيا ضجت يا وارف همت والدنيا ضجت شوقي ببابا خاب بلعتابا